في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وَأَعْدَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ أَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون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 وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ بِنِقَائِرِهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ولم يقل لهم من شركائهم شفاعاً وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون.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 مَا ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزقناكم فأتم فأتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصن الآيات لقوم يعقلون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 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يُشْرِكُونَ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 فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَمَا وَجْهَ اللَّهِ هُمُ المفلحون وَمَا آتيتم من ربا من أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك, فأولئك هم المضعفون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 كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفرق بأمره ولتبتغوا مِن فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فنتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثفا ويجعله كثفا فترى الودق يخرج من خلاله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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَتَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَنُّوا مُدْبِرِينَ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 ولَئِنْ جِئْتَهُم بآيةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن أَنتُمْ إلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ